قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَمْ نَرَهْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُون قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَكُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشياطين ينزغون بينكم ان الشياطين كان للانس ان يعدو المو رب bukum a'lamu bikum in yasha' yurhamkum aw in وَكَ أَهُ بِمَ فيِي السَّمَاتِ وَ الأوْ وَلَ Kul idõu الذin zahamtum min düni Fela yamlikuun kashfad أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه بِكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شديداً كان ذلك في الكتاب مسكورا